وأتيناه أهله ومس لهم معهم رحمة من عيدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمةنا إنهم من الصالحين